اللهم صل على محمد وآل محمد يا من أظهر هذا الجميل وسترى القبيح يا من لم يؤخذ بالجريرة ولم يهتك السيت يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل حاجه يا واسع المغفره يا مفرج كل كربات يا مقيل العثرات يا كريم الصافح يا عظيم المنع يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقا يا رباه يا سيداه يا غايت رغبتاه